الصحة بين الماضي والحاضر كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سميناً كثيرا اللحم والشحم فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض وكان الناس يأكلون كثيراً إذا وجدوا الطعام وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة تقدم الطب كثيرا الآن وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر ضع قليلا منه في الطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأصمر لا تأكل الأرز الأبيض كل الأرز الأصمر وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلاً من اللحم الأحمر والبيض ويتناولون كثيراً من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. نهى الإسلام عن الإسراف في الطعام لأن الأكل الكثير يضر الإنسان. قال تعالى: وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه